أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لا قدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول رب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 يقولون بجا أو آذان يسمعون بجا فإن جالا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور